「そりそりそりそりそりそりそりそりそりそりそりそりそりそりそりそりそりそり すっごい اللهم صل على سيدنا محمد ص ل ا ة توسع بها علينا ا ل أ ر ز ا ق وتحسن بها لنا ا ل أ خ ل ا ق وعلى آ ل ه وصحبه وسلم